وقال حدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفه فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وهكذا يات عن سليمان بن يسار وها من فقهاء السبعة في المدينة المنور عن هبار جاء في الحج وجاء وادرك عمر في ميناء ينحر هدية النحو في ميناء في الهدي متى يوم الايد فقال يا امير المؤمن ايش سويتوا سبقتونا كنا نرى اي نظن بان اليوم يوم عرفه وانتم سبقتونا بالموقف او احنا تاخرنا عنكم يا احنا تاخرنا يا انتم سبقتم يبقى ما اتفقناش بالموقف فاذا اخطا الانسان في الحساب في بلده دخل ذو الحجه في يوم السبت في المملكه كان داخل يوم الاحد داخل يوم الجمعه قبله بيوم وهنا قضية خطيرة وهي قضية الاهله في العالم الاسلامي اذا اهل هلال الشهر في بلد من البلاد وجاء الانسان في ذاك الشهر الى بلد اخر هل يعامل باهلال بلده او باهلال البلد الذي هو فيه قضية عامة تقع كل سنة في رمضان وتقع كل سنة في الحج. يأتون من كل فج عميق. هلال ذي الحجة في بلادهم يوم السبت. او يوم الاحد. بينما هلال ذي الحجة في السعودية يوم الجمعة. ارض الحرمين. فهل يا ترى نعتبر هلال كل بلد لكل وفد من الوفود. ونجعل وقوفا لكل قطر من الاقطار ونتمزق ونجعل لأنفسنا مواقف ومناسك متعددة لكل قطر أو نوحد الوقت للجميع فأي مبدأ بلدك ولا بلدي ولا بلد زيد ولا بلد عمر ولا بلد الحرمين بلد الحرمين لها صاحبة الحق وعلى هذا إذا أخطأ إنسان الحساب أو عد على حسب بلده لا يعول على مطلع او مطلع الهلال في بلده ولكن العبرة برؤية الهلال في البلد الذي فيه الحج كما لو كانت الصيام رأيت الهلال في بلدك يوم السبت ورؤية الهلال في البلد الذي جئت اليه ايا كان لا نحدد بلدا شرقا او غربا وجئت الى بلد رأت الهلال يوم الجمعة البلد التي رات الهلال يوم الجمعه قبلك بيوم عيدها معك ولا قبلك اذا كان الشهر نعتبر الشهر كاملا في العالم كله ستعيد البلد التي جئت اليها قبل بلدك بيوم تعيد معها ولا تصوم وتقول انا بلدي لم نعيد ها يتعين عليك ان تعيد مع البلد الذي وصلت فيه والذي دخل عليك العيد فيه. اذا تلغي رؤية بلدك. ولكن اذا قلنا ان الشهر كامل والبلد التي وصلت اليها صامت ثلاثين يوما. انت بكونك تعيد معها كم صمت? 29 تعتبر نفسك من اهل هذه البلدة وكأنك فاتك يوم تقضيه بعد العيد مفهوم يا اخوان ولا وكذلك العكس لو ذهبت من هنا وذكر يوم الجمعة وجيت الى بلد ورأوه يوم السبت وقد اكملت الثلاثين في تلك البلد وبقي عليهم يوم لانك سبقتهم بالرؤية وسبقتهم بصوم يوم وهم بقي عليهم يوم ليكملوا الثلاثين اتصوم واحدا وثلاثين يوما لا لانه صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وقبض اصبعه الاذهام يعني تسع وعشرين وبين ثلاثين تسع وعشرين هكذا وهكذا, وهكذا وهكذا ثم ذكر هكذا ايضا و يعني الشهر ثلاثين والشهر تسعه ما في شهر هلالي واحد وثلاثين ابدا وكذلك الشهور الفرنجيه ما فيها الا شهر ثلاثين وشهر واحد على التوالي ما عدا ابريل تسعه و وعشرين وعشرين الشهر الهلالي لا يزيد عن الثلاثين ابدا ولا ينقص عن التسعة والعشرين فانت انت بصومك يوم الجمعه وجئت الى البلد التي صامت يوم السبت وكلاكما سيكمل ثلاثين يوما انت ستكمل الثلاثين يوم تاسع وعشرين عندهم هل تصبح صائما يوم واحد وثلاثين بحسابك لتكمل ثلاثين حقهم لا ماذا تعيد وحدك لا ماذا تفعل تفطر سرا لان ما كل انسان يعلم انك مسافر لو راك انسان تأكل في الطريق. وصفعك. انت من انت مسلم تفتر في بلد مسلم يا اخي انا مسافر جاي صايم كده. من ده ما عليك لوحة على جبهتك انك فاتر. اذا تخرج من هذا. لا تزيد في التكليف ولا تظاهر بالايش بالافطار. وهذا من باب سد الزرائع ومراعاة الظروف ولا ينبغي تقول انا في حقيقة الامر اكملت صيام ما علي من الناس لا والناس ما عليهم منك ايضا اذا عليك ان تفطر سر ولا تمسك هذا اليوم واذا جاء من الغد وذهبوا الى العيد ذهبت معهم وصليت العيد معهم اذا من اخطا العدد العدة يعني عدد ايام عشر من ذي الحجة ايام من ذي الحجة متى داخل الشهر كانوا في البرية ورأوا الهلال ولكن يمكن اهل مكة شفوه قبل بيوم اذا كان الامر كذلك الإبرة بهلال وبعدد الحج انما هو ببلد الحج وهي قائدة مضطردة اعتبار الهلال للبلد الذي انت فيه وقت التكليف ان كان للحج في الحج وان كان للصوم في الصوم وان كان للعيد في العيد فهذا هبار يقول جاء وإلى وصل إلى عمر وهو ينحر هدية فعلم انه فصل لربك وانحر ان هذا يوم العيد يوم النحر قال يا امير المؤمنين اخفأنا العده كنا نرى نرى بمعنى نظن ان هذا اليوم هو يوم عرفة ولكن عرفة فاتتنا ماذا نفعل نعم قال عمر اذهب الى ما تتفقف انت ومن معك وانحروا هدية ان كان معك فقاله عمر اذهب الى مكة لانه جاء له عالميناء كأنه جاي من جهة الشمال او المشرق وجاء وقال اذهب الى مكة لانه جاي الى عرفة ما وجد احد هناك وجد عرفة خالية فجاء الى منا وجد الناس هناك قال واصل سيرك الى مكة وطف واسعى وانحر هديك انت ومن معك اذا ما هو شخص واحد جماعة هل الجماعة تعمل لها يوم عرفه مستقل؟ انتهى الامر وفات الوقوف اذا يتحلل من حجه الذي فاته ركنه الاعظم بإيه؟ بعمره يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويهدي ان كان معه هدي نعم ثم حلقوا او قصر ثم حلقوا او قصر حلقوا او بان التشريع باق محلقين رؤوسكم او مقصرين عمر ما انزم بالتحليق ولا منع التقصير لكن الامر على الجواز ولكن اللهم ارحم ليه المحلقين ثلاث مرات وعمر رضي الله تعالى بصفته, بصفته مسؤول بصفته مبين للحكم لا ينبغي ان يقتصر على الحلق فقط لانه يكون كالمبطل للتقسير ويبين الحكم وعليك انت ان تختار ما هو الافضل فعليك ثم احلقوا او قصروا لان هذا هو الحكم ولا ينبغي اظهار ما هو الافضل والسكوت عن المفضول لانه مشروع ايضا كما بين سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الى اخره نعم فان ردعو اي الى بلادكم فاذا كان عام قابل فاي فحجوا وهدوا اهدوا لما فاتكم ولحجكم هذا الجديد في القضاء قال فالا كان عام قابل فتجوا وحده فمن لم يكن صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه في ذي هكذا بين أمير المؤمنين لهبار وجماعته منعا بأنهم يمضون إلى مكة ويتحللون بعمرة ثم يرجعون ويأتون بعد ذلك وعليهم هدي فان لم يكن معهم هدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم